يا قوني غني ويا لو هاي الحاله علي علي هاي الحاله علي حبك نار وحبك جنة يا مولانا علي علي يا مولانا علي علي يا نفس الهادي ومحبوبه يا قره عين يا حيداه لهواك وفي حبك ذبنا كلنا وجنننا يا حيداه اعاود باسمك يا الغالي احنا تمنينا شي قول للبع بعد يوم الذر مدنا ايدينا شيعوا حبك اصبح يجري ويجمانا علي علي شيعوا باسمك يا العالي رف الولا علي علي رف الولا علي, علي anni waya nam haya alhana ali يلي اللي طعم الحبك أحلى من طعم السكر من خمرة عشقك يا حبي صرت أشرب وأسكر حبك على الأفكار تربع يا الغالي وسيطر ما أحوفك لو يقطعوني لأجلك وتودع كل وذا بن الحبك في نارنا علي علي في نارنا علي, علي, علي. آ تصبح سلم وبرد بندبك يا رجوانا علي علي يا رجوانا علي علي قومي الهم ويا لو هيا الحاله علي علي, علي. علي. هيا الحاله علي علي. علي, علي علي بغضك النار وحبك جننا يا مولانا علي علي يا مولانا علي علي, علي لا عز الدبار الكون اميل انها في مهدي غدتني من درها حبك يا كعبتي ودي حبك اصبح يا معشوقي اغلى ما عندي اغلى من دمي ومن روحي واغلى من ولدي من حبت في المحشر يرجح بك ميزان علي علي بك ميزان علي بأسنان آه وي عض اصبع علي يبغضكم اب اسنان علي آه اب علي ثغر الكون اني وياك علي علي هاي الحاله علي علي, علي, علي يا نار جنة يا مولانا علي علي يا مولانا علي علي كن غيري هنب حب ليلى ومحبه عبلا انا اللي في حبك هايم دلالا وعقلا كل الحب يا حب الأول كعبة وهم قبلة انت كعبة عشت الأول والقبلة الاولى قلبي علي في شريانه علي علي فطرنا اسمك يا في احشانا علي علي في احشانا علي علي, علي. علي, علي. <تصفيق> علي, علي. <تصفيق> تغر الكون اغني ويا لو هاي, هاي <بغضك تصفيق> نار وحبك <تصفيق> جننا يا مولانا علي هي ها تتنازل عن حبك يا بسمة تغري ابجنح لو حبك يبقى اورودي وزهري حبك انفاسي ولو توقف يتوقف عمري حبك زادي في بيعادي والحرز بحشري العندك مفتاح الجلاله لا تنسانا علي علي, علي, علي الحرم ما يحرم احبابه من احسانا علي علي, علي علي من احسانا علي علي علي والن ويا لو هاي الحاله وحبك جنة يا مولانا علي علي يا مولانا علي علي